والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادل وهم قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هَذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَت فَذٰلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَد رَاوَدتُهُ عَن نَّفسِهِ فَاسْتَعصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلين وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.